رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون مِنْهُ خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فَإِنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مآبًا إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تترابا بسم الله الرحمن الرحيم والناجعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمذبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تسبعها الراجفة قلوب يومئذ واجفة أبطارها يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا انترة خاسرة فإنما هي الججرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حبيث